نفسات بنام الذنوب وكن أرب من الله كل لحظة وكل سنة أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم الآن نفس توبنا من الذنوب وكن أريب الله كل لحظة وكل سنة أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم ملقى نشتاء ولللؤى وللؤى وجه الكريم أو عاشمان قوي في الدعاء ونعرف رحمن رحيم مشتاق لللقاء وجه الكريم أو عاشمان في الدعاء ونعرف رحمن رحيم بدعيكم بثمن القبول كل خير دعاك بالرسول بدعيكم بثمن القبول كل خير دعاك بالرسول ومهما عدنا للمعاصي افضل برد يا رب اول نفسه توبنا من اكون قريب من الله كل لحظه وكل ثانيه اكون بقلبي معاه واب وهو راضي عني يوم الا